أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وذال أمره يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الحكم في الصيد والمراد بالحكم في الصيد هو تطبيق ما جاء في قوله سبحانه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حق ثم بين ما على من يقتله قل جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هذا الحكم كيف يكون بين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيدة وفي الإعجاز القرآني في البيان أنه عبر هنا في حق الصيد مع الإحرام بالقتل ولا تقتلوا مغلش ولا تذبحوا ولا تذكوا اشعارا بأن الصيد لما حرم على المحرم لا يذكى التذكية تكون للحلال المباح أما حينما حرم عليه فلا يذكى فيكون قتلا له وليس تذكية له ولهذا قتل لم يؤكل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم بين تعالى فمن قتله متعمدا مجيء متعمدا هنا يقول العلماء بالإجماع لا مفهوم له لأن العادة أن المحرم يكف عن القتل عن قتل الصيد وهل يعافى من ذلك من نسي او قتله خطأ او نسي احرامه كل ذلك لا تأثير على الجزاء بالمثله ولكن العمد والخطأ والنسيان فرق بينها بان العامد آثم وعليه الجزاء والمخطئ والناس لاحرامه عليه الجزاء ولا اسم عليه وقالوا هذا متلف ومن اتلف شيئا لغيره يستوي في ذلك العمد والخطأ إلا أن مع العمد الإثم ومع الخطأ عدم الإثم كما جاء في الحديث رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان ومعنى ذلك رفع الإثم ولكن العوض لا يرفع فأيما حتى الصبي حتى البهيمة كما جاء في بعض الآثار أن رجلين محرمين أتيا إلى أمير المؤمنين عمر فقال انا استبقنا بخيلنا إلى موضع كذا فأصبنا غزالة وهذا ليس باختيارهما فحكم فيه عمر رضي الله تعالى عنه بعنف إذن العمد والخطأ في ذلك سواء وإنما ذكر العمد بأنه هو الغالب في وقوعه كما جاء في قضية الربائب في الحجور ذكر النص التي في حجوركم لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها واتفق الجميع ما عدا الظاهريات بأنه لو كانت الربيبة بعيدة عن زوج الأم أنه لا تحل له تلك الربيبة بعد أمها جزاء مثل ما قتل يحكم به ذواعد كيف يكون الحكم أشرنا سابق بأن الآية الكريمة من مواضع الأصول في تحقيق المناط ومعنى تحقيق المناط هو أن يطبق الحكمان وجود المثلية في بهيمة الانعام لهذا الصيد الذي قتل وكيف يحقق المثلية ما المراد بالمثليه هل المثلية النوعية والوصف والهيئة او المثلية القيمة جمهور العلماء على ان الصيد قسمان: صيد له مثل من بهيمة الانعام في الشكل والهيئة وصيد لا مثل له في بهيمة الانعام فما كان له مثل من بهيمة الانعام مثلا النعام يشابهها في جسمها وفي جرمها ايش وطول عنقها الجمل، الناق الابل مثلا حمار الوحش يقابله في جسمه ايش البقر بقر الوحش وحمار الوحش الغزال يقابلها في جسمها ايش العنز قالوا هذه الاصناف وهذه بذاتها لها مثيلاتها من بهيمة الانعام فالائمه الثلاثة على أن المثلية من الصيد فيه مثله من بهيمة الانعام بعينها أي بجنسها وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المثلية في الصيد القيمة على ما يأتي تفسير إن شاء الله اما القسم الثاني الذي لا نظير ولا مثليه له في بهيمة الانعام كالطيور مثلا كالحمان والبط والاوز او شيء من ذلك او الضب او اليربوع او هذه الاشياء الصغيرة لا مثل لها من بهيمة الانعام فقالوا تقدر اولا ثم يقوم تقديرها بطعام وإن شاء أطعم بهذا الطعام المساكين وإن شاء صام على التفصيل الآتي إن شاء الله اذا المثلية ما هي الجمهور على أن المثلية في إيش في أجناسها وابو حنيفة رحمه الله على أن المثلية في إيش في القيمة وهل يخرج القيمة لا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول القيمة وسيلة إلى الوصول إلى المطلوب مثلا قتل ايش نعامه كم قيمة النعامة الف دينار ألف ريال يشترى بالف ريال من الابل بالف ريال وتكون مثليتها الجمهور يقول لا ولا عبرة بالقيمة فيما له مثل لماذا لانه لا ينظر الى نوعية المقتول نعامه ثمينه ولا هزيلة مثلها بدنه البدنه هزيلة ولا سمينة الجنس بالجنس مطلق مثلية كذلك في العنز او الغزال غزال على اكبر ما يكون سمنا، ليس فيه اكثر من عنز عادية سمينة او دون, دون ذلك تكون سليمة من الافات لكن صغيرة في السن اي لم تبلغ مبلغ الكبر في جنسها ينبر في صغار جنسها ايضا فولد الغزال الصغير فيه عناق صغير وعلى هذا التقدير عند جمهور العلماء واستدل الجمهور على ان المراد بالمثلية كما قال الباجي رحمه الله في هذا الموطن ان الله سبحانه جعل المثلية المثل من النعم هو الجزاء فجزاء ايه مثل ما قتل من النعم يحكم به أي بإيش؟ بالمثل ذوى عدل هديا بالغ الكعبة والقيمة لا تكون مثلية فالله جعل الجزاء هو المثل من النعم وجعله هديا بالغ الكعبة فإذا قلنا نقدر الدراهم ثم نشتري بالدراهم من بهيمة الانعام يقول الباجي رحمه الله دخلت الاجتهاديات مرتين وكثرة الاجتهاد يؤدي الى الخطا ونقص القيمه ثم هديا بالغ الكعبة القيمة ليست بالغ الكعبة اذا الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الجمهور وان المثليه ما يعادل في الهيئه والجسم والشكل الا شيء واحد عند مالك والشافي واحمد في الحمامة والمالكيه قالوا حمام الحرم وحمام الحل فحمام الحرم اذا صاده المحرم او الحلال عند مالك والشاتي واحمد بان فيه شات من فنجة المثلية للحمام قالوا لانها شابهتها في طريقة العب عند الشرب بعض الطيور تنجنج بسيه بمنجارها وتشرب وترفع لكن الحمامه لا تضع منجارها في الماء وتسحب وتسحب حتى تروى وترفع فمها مغة واحدة وقالوا انها تشبه الغنأ الشاتر في عبها عند الشرب وفي جئي اجترارها او في هريرها تهدر مثل الحمامة فهنا طيب واش اللي جاب المثلية في الحمامة بهذا الحد؟ قالوا لا الشات في حمام الحرم والقيمة في حمام الحل لان شات الحرم لها حرمتها فتضاعف عقوبة على من يعتدي عليها لكفرة وجودها ولقربها من تناول اليد اما حمام الحل وبقية الطيور جميعا السلطات مثل جمرية ولا قطاه ولا يماما ولا أصفور ولا كذا يقدر بالقيمة ياتي إذن تقدير القيمة كيف تكون تقدير القيمة إذا لم يوجد مثيل في المقتول من بهيمة الانعام ماذا نفعل قال يقدر بالطعام كيف نقدر طعاما لو اصطاد انسان حيوانا بريا بشرط ان يكون مأقول الذي فيه جزاء مثلية هو المأقول على الصحيح وسيأتي بيان بعض الاشياء فيما يجوز للمحرم ان يفعله او يقتله اذا وجد حيوان صيد ليس له مثيل من بهيمة الانعام اتفق الجميع على ان يقدر هذا الصيد الذي لا مثيل له من بهيمة الانعام ويكون التقدير بالطعام لا بالدراهم هذا الصيد كم نساوي بالطعام يساوي مدين حب يساوي خمسة امداد يساوي اكثر اقل لا نقول يساوي عشر دراهم ونشتري بالدراهم ايش طعام لا كم يقدر بالطعام وتعلمون في السابق ان البيع, البيع كان بالمقايضة يباع الإبل بالحب يباع الإبل بالشياه يباع القماش بالحبوب هذه سمى مقايضة وعدم وجود الدراهم لقلة وجودها سابقا فيجوز الى الان ان تبيع الغزاء الشاتى بكيس من الرز ان تبيع الناقة مثلا بخمسة اكياس من السكر ولا كذا اذا يجوز هذه مثمنات كلها وقالوا كيف نقدرها يقول العلماء في هذا وخاصة الملكية ننظر لا قيمتها الشرائية في البيع والشرف السوء لان هذا يختلف بحسب العرض والطلب الان لو ان انسان وجد غزال كم يدفع فيه لو قيل له الف ريال يمكن يدفع فيه الف ريال رغبته في غزال امر نادر لكن لو كان الغزال كثيرا منتشرا كما كان في ذلك الوقت وقيلهم مائة ريال ما هو دافع مائة ريال اذا القيمة الشرائية تختلف حسب العرض والطلب والزمان والمكان فالتقدير الحقيقي يرجع الى المثليه التي تقدمت في كتاب الله بان ينظر هذا الصيد كم من انسان يشبع لحمه يشبع خمس اشخاص اذا فيه خمسة امداد يشبع عشرة اشخاص اذا فيه عشرة امداد وبقدر ما يمكن ان يشبع هذا الصيد اشخاصا نقدر بعدد الاشخاص امدادا من الطعام وتكون بدلا منه وهكذا يقولون في تقديره يهمنا في هذا يحكم به ذوى عدل يتفق العلماء ان الشخف لو فدى من نفسه لا يجزئه ولو زاد عن المطلوب قتل مثلا ضبا واخرج عنه شاتا الشات اكثر مما يقولون فيه عناق او فيه شيء من هذا او جفرة فلو اخرج اكثر من الواجب لا يجزئه لان الله افترض ان يحكم به ذوى عدل وجاء عن عمر رضي الله تعالى ان رجلا قتل عنزل او هذان الرجلان اللذان استبقا فقتل غزاله فلما جاء الى امير المؤمنين واخبراه قال لرجل عنده اجلس نحكم في هذا الغزال قال ارى فيه عن قال عمر وانا اوافق فقام الرجل احد الرجلين وقال امير المؤمنين لم يحكم في غزال امير المؤمنين يطلب رجل يحكم معه فسمعها عمر فدعا. قال تعال اتقرا سورة المائدة قال لا قال تعرف من هذا الرجل قال لا قال لو كنت قرأتها لأوجعتك ضربك الله يقول يحكم به ذوى عدل هذا الرجل عبد الرحمن بن عوف اذا كلاهما لو حكم في بلد لحكم فيه ولكن تنفيذا لحكم الله يحكم به ذوى عدل لانها قاعدة مطردة. لو عمر حكم فيها وقد وافق عمر أمر الله ونزل القرآن موافقا لرأي عمر في أكثر من موضع في كتاب الله يعني ويقول في فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهم أو محدث لكان مين لكان عمر ومع ذلك لم يسمح لنفسه أن يحكم فيه بشرقه لماذا تكون سنة من بعده يجي أي إنسان يقول أنا حكمت بكذا أمر عمر حكم وأنا أحكم بعض الناس يقول عمر وش عمر عنكم بعض الكتل المتداوله وماذا يكون عمر في امر الطلاق الثلاث الذي يهمنا سنة ماضيه ونص يطبق عمل الحكمين كما يقول الاصوليون تحقيق المناط معنى تحقيق المناط هو ان الحكم موجود وهو المثليه للمقتول فمهمة الحكمين أن يطبق المثلية فيما يعادل من بهيمة الانعام هذا قتل غزال إيش يعادلها؟ نعامة؟ بدنة؟ لا البدنة أكبر إيش يعادلها؟ جفرة؟ عناق؟ لا الجفرة فغيرة إيش يعادلها؟ بقرة؟ البقرة كبيرة إذن ماذا؟ العنس تسويها فيكون الحكمان لم ينشئا حكما ولكن طبق النص والحكم الموجود على افراد بهيمة الانعام التي يطابق المثلية فيها. وهذا هو الذي يعتمده الاصوليون في ايش? ها? تحقيق المناطق. من هذا مثلا الله سبحانه وتعالى في النفقة بين الزوجين لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما تاه الله هل المولى سبحانه جعل نفقة الزوجة في العالم كله سواء ما يمكن قد تكون اخوان ولهما زوجتان ويحكم للأول على الاول زوجته بمقدار بينما يحكم على الثاني زوجته بمقدار اخر ذو ساعة من ساعة فاذا تنازع من الذي يقرر ذو ساعة من ساعة من الذي يقدر الساعة والاقتار الحكمان يقولان ايه فلان ذو ساعة الى حد كذا خمسة في المئة عشرة في المئة خمسين في المئة فيكون تقدير النفقة عليه تطبيقا للآية الكريمة دوسعة من سعته من اللي حدد مجال الساعة هذه في اي نقطه منها هل الحكمان حكم بالنفقة مستقلة ولا حكم بتقديرها على حسب ما امر الله هذا هو تحقيق المنط. بخلاف تنقيح المنط. تنقيح المناط يعلق الحكم بشيء جاءت فيه عدة اوصاف لا ندري باي وصف منها كان الحكم ويذكر الاصوليون له في الجميع الاعرابي جاءت نهار رمضان اعرابي يضرب صدر ينتف شعر يقول هلكت واهلكت واقعت اهلي في رمضان قال اعتق رقبة اعتق رقبة لكونه اعرابي لكونه يضرب صدره لكونه ينتف شعره لكونه يقول هلكت واهلكت كل هذه اوصاف طردية ينقحها الغربال ويطردها بره ويبقى الحب الصافي في الغربال وهو وقعت واقعت اهلي في رمضان اذا اعتق رقبه مرتبة على ايش في هذا كله واقعت اهلي ايضا واقعت اهلي عيزة هزه ثانيه لو واقع امته ها؟ سواء ولا لا اذا واقعت في رمضان يبقى واقعت في رمضان هي مناط الحكم وهذا يسمى ايش تخريج نريد تنقيح نخرج العلة ننقح الاوصاف الموجودة حتى نخرج العلة التي يصف من تلك الاوصاق ويعلق بها الحكم وهكذا اذا يحكم به دوا عدل هديا بالغ الكعبة ومما يرجح دليل الجمهور ان الايه الكريمة تقول يحكم به ما قالش يحكم بها لو كان جزاء مثل ما قتل من النعم هو القيمة لقال يحكم ايش بها ثم قال هديا بالغة ما قالش بالغة اذا القيمة لا دخل لها ابتداء فيما له المثلية اما ما لا مثل له فيكون ذلك ايش لا وسيلة لنا الا التقدير والتقدير ليس بالدراهم ولكن بالطعام الذي هو بديل عن المثلية في الايه الكريم نعم منكم اي من المسلمين نعم او عدل ذلك اي الاطعام طعام مساكين كم قيمة هذا الصيد من الطعام عشرة امداد خذ عشرة امداد وتصدق بها ما في امداد او ليس عنده قيمة هذا الطعام اذا ينتقل من الاطعام الى ايه؟ الى الصيام كم يصوم عن كل مد الذي هو لكل مسكين يوما فان قلت عن كل مد ولا عن كل مسكين يوما وان الصوم عن كل مد يوما واشارنا سابقا في باب الصيام ان من خصائص الصيام فك المشاكل عمله صعبة تدخل معك في جميع العبادات او في اكثر العبادات تجد الصوم هذا جزاء الصيد هذا هدي التمتع فمن لم يجد فصيامه هذا ايضا كفارة الظهار كفارة اليمين كل ذلك جاء فيها ايش الصيام ينقض من ورطة يقع فيها الانسان فلا يجزئ عن ذلك ان تحج حجة اخرى او تعتمر عمرة اخرى لو قلت انا من الصيد ولكن هذه العمره التي قتلت فيها صيدا ووجب علي مثل ما قتلت من النعم وليس عندي انا ساعتمر عمره ثانيه بدل هذا الصيد يقبل منه لا يقبل منه قل لا ابدا ان اعتمرت عمره مستقل من الشغل في هذا الصيد اللي قتلته في هذه العمره عليك مثله ان عجزت الصوم نعم هذا اللي ايه ذكروا ليذوق وبال امره راجع له متعمدا اما اذا كان خطا فليس هناك ذواق بال امره لانه لا اثم عليه لعدم التعمد ولكن القيمه واجبه